وَلَهُ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْمَلَائِكَةَ وَأَنذِرَ كُلَّ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا اَثْقَلَ لَيْلُهُ وَلَّى الشَّيْءَ إِنْ قُومُوا وَكَانَ ذَلِكَ جَزَاءَ النَّادِخِينَ عَذَابَ شِيَطِينٍ إِنْ تُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِهِ نُغِي ابَضُّهُمْ إِلَى يُعِيبُ حظُّهُمْ إِلَى بَذْلِ زُخْرُفِ فِرَقٍ لَهُ la